الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَا سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ